وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَ فَنَبَذُوهُ وَرَأَى ظَهُورِهِمْ وَجَتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِأَيْسَ مَا يَجْتَرُونَ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتُوهُ وَيُحِبُونَ أَيِّ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُ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 إنك لا تخلف الميعاد